بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والعدوان عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين قال مصنف رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت قلنا على البيت صحاها بعضهم بقوله الحسن الخافف ضبطا إذ غادت رجاله لك الصحيح اشتهارت ان غادت بمعنى صارت بعد أن تحدثنا سابقا عن الحديث الصحيح وشروطه وضوابطه وقلنا بأنه ينقسم إلى قسمين حديث الصحيح لذاته وهو مشتمل على جميع شروط الصحة والصحيح لغيره وهو الحسن الحديث الحسن الذي تقوى بسند آخر صحيح ومثاله مثلا مثاله مامعا حديث لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا حديث صحيح لذاته في رواية البخاري له عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هرير رضي الله عنه وهذا صحيح لغيره وهو أيضا هذا عفوا الذي رواه البخاري صحيح لذاته وهو أيضا صحيح لغيره ذلك في رواية محمد بن عمر بن عالقاما عن أبي سلامة عن أبي هريرا لأن محمدا مع جلالة قدره واشتهاره بالصدق محمد بن عمر مع جلالة قدره واشتهاره بالصدق لم يتصف بالضبط التام ولأن الحديث الحسن هو الخفيف الضبط وشروط الحديث الصحيح هي نفس شروط الحديث الحسن إلا أن ضبطه خفيف ضبطه خفيف فإن ضبطه في الحسن لذاته لكن محمد هذا مع جلالة قدري قلنا وشهرته العظيمة بالصدق إلا أنه لم يتصف بالضبط التام فيكون مرويه حسنا لذاته وصحيحا لرواية البخاري له يعني عن طريق الأعرج الأرجح كما مر صحيح لغيره فيكون الحسن أيضا يكون حسن لذاته إذا أكمل فيه شروط الحسن يعني اشتهر راويه بالصدق والأمانة ولم يصل في الحفظ والإتقان مرتبة رجال الصحيح وإن كان هو في الاحتجاج مثله كحديث السواك الذي ذكرنا يعني برواية محمد بن عمر بن علقامة ويكون حسن لغيره إذا لم يستوف الشروط المذكورة يعني بسنده واستوفها بسند آخر أما في إسناده إذا كان فيه مستور مما في إسناده نسطور يعني لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ فيما يرويه ولا متهم بالكذب ولا ينسب إلى فسق آخر واعتضد بمتابعين أو شاهد والمثال ما رواه الترمذي عنه شيء عن يزيد ابن عبد الرحمن عن البراء مرفوعا إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء طيب هو شيء هذا ضعيف لماذا؟ لتدريسه لكن لما تابعه أبو يحيى التميمي أصبح الحديث حسنا لغيره كان حسن لغيره فإذا كان الحديث ضعيفا لسوء حفظ الراوي يعني الراوي الصدق طبعا الامين ونحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة بتعدد طرقه إن كانت أيضا كذلك إذا كان ضعيفا لفسق الراوي أو لاتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى يعني من هذا النوع فهل يرقى إلى درجة الحسن أم لا أبدا لا يرقى بل يزداد ضعفا على ضعف كما قال المحدثون وكما بين ذلك بتوسع المحدث محمد أحمد, أحمد محمد شاكر على الفيه الصيوطي طيب الحديث الحسن ما معنى الحديث الحسن؟ ما تعرفه لغة وما تعرفه اصطلاحا أن الأشياء تعرف بحقائقها كما أقول لكم دائما الحسن هو ضد القبيح ضد القبيح وما تشتهيه النفس وتميل إليه ضد القبيح ونقيضه ويجمع على محاسن كأنه جمع محسن على غير قيس وفعله حسنا بضم السين وحاسن بفتح السين حسنا يحسن حسنا فيهما فهو حاسن وحسن والحسن هذا صفة مشبعه يعني من الحسن بمعنى الجمال من الحسن بالضم منن الجمال وجمعوه محاسن على غير قياس والحسن نعت لما حسن ولذلك يقال حسن الشيء يحسن حسنا وحسن يعني ككارما ونصر فهو حسن وحسن, وحسن, وحسن وحسين كامير وغراب وكذلك حسان كرمان وجمعه حسان هكذا قالوا وبالتأمل في هذا التعريف يعني من جهات اللغة وبالنظر إلى الفاظه المتنوعة يتأمل الطالب في هذا التعريف اللغوي يجد أنه لا يخرج عن ماذا عن معاني الخمسة الجمال والطيب والقبول وما يفرح به وما يفضل عمله هذا من جهه اللغة فالحسن هو ضد القبيح ونقيضه أما استلاحا هذا هو الأهم استلاح المحدثين يعني لأن دائما نقول لغة لغة معنى اللهج بالكلام والاسراع به واستلاحا الألفاظ الموضوعه للمعاني وطبعا المعاني معنى في ذاته وذلك في الأفعال والاسماء، ومعنى في غيره وذلك في الحروف وعندما نأتي الاصطلاح فنقول مطلق الاتفاق لغة واستلاح اصطلاحا اتفاق طائفة معودة على أمر معود بينهم متى أطلقا صرف إليه وهذه الطائفة سواء كانت من علماء الحديث أو من علماء النحو أو من علماء الفقه اتفاق طائفة جنس طائفة يعني في أي فن من الفنون هنا عندما نقول الاستراح فينصرف إلى استلاح المحدثين تنبه لهذا فتعريف الحسن استراحا تنوعت واختلفت فيه تعاريف واقوال العلماء فطارة تجد تعريفا طويلا جدا وطارة مختصرا وطارة تعريفا مخلا ناقصا تجده مخلا ناقصا غير جامع بل أن يكون مانعا وطارة تجده جامعا مانعا مستوف للشروط وطارة تجده ناقصاً جداً. ناقصا جدا لا يصلح أن يكون تعريفا للحسن وهذا التنوع ناتج عن كون الحديث الحسن جاء متوسطا بين شيئين اثنين بين الصحيح وبين الضعف أن أولا تحدثنا عن الصحيح وفي الواسط الحسن وفي الدرجة الآخرة الضعيف بأنواعه كما سياتي إن شاء الله وأيضا التعاريف كثيرة جدا ويقال بأن التعريف الترمذي هو أول من تنوعت فيه أقوال العلماء لأنه هو الذي شهر هذا النوع وقد كان قبل الترمذي هذا النوع ولكن الترمذي هو الذي شهره في جامعه فإذا راجعتم إلى كتاب الترمذي كتاب العلل الذي هو في آخر الجامع تجدون أنه يعرف الحديث الحسن ولكن تعريفا ناقصا فمثلا يقول وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك ويروى نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن, فهو عندنا حديث حسن الحافظ نحجر قال في النكت بأن, الترمذي بأن الترمذية لم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند اهل الحديث بدليل أنه لم يعرف بالحديث الصحيح بالصحيح ولا بالضعف بل ولا بالحسن متفق على كونه حسن بل معرف به عنده هو حديث المستور على ما فهمه المصنف يعني المقصود المصنف ابن الصلاح لا يعد كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن من قبيل الحسن وأيضا أجابوا عن أجوبة كثيرة على هذا التعريف وكذا على تعريف الإمام أبي سليمان الخطابي الخطابي في معالم السنن لأنه لما جاء إلى تعريف الحسن فقال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مضار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء هذا التعريف أي طالب درس النخبة إلا ويحفظ هذا الحديث أو درس البيكونية إلا ويحفظ عفوا هذا التعريف مشيال الحديث إلا ويحفظه هذا التعريف فهو ما عرف مخرجه ما عرف مخرجه واستوير رجاله المخرج بفتح الميم وسكون الخاء مخرج الخاء المعجمة وفتح الراء مخرجه الحافظ بن حجر قال بأنه في السراء القاضي أبو بكر ابن العربي في السراء مخرج الحديث بأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتغر برواية حديث أهل بلد يعني مثلا مثل قتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين وأمثالهم فحديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة يكون مخرجه معروفا واذا جاء عن غير قتاده فأنا ذاك او عن غير قتاده ونحوه فيكون شاذا لان مخرجه غير معروف ولذلك يقول زين الدين ورايت في كلام بعض المتاخرين ان قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المنقطع وعن الحديث المدلس يعني قبل ان يبين تدليسه والصنعاني يقول في كتابه توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار يقول لا يخفى أن كلام ابن العرب الذي نقلناه انفا دال على أنه خرج بذلك القيد الشاذ خرج بذلك القيد الشاذ ثم ذكر اعتراضات وتوجهات كثيرة اعترضها على تعريف الخطابي. وبعضها صحيحة سليمه وبعضها فيها تنطع وغلو ولا يلتفت اليها فمثلا في هذا التعريف يقول المصنف والخطابي هو الخطابي هو عرف مخرجه واشتهر رجاله أو اشتهر رجاله يعني المقصود باشتهار الرجال إذا كان رجال سنديه مشهورين يعني غير مستورين هذا معنى اشتهار الرجال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله العلماء وهو الذي يقبله العلماء لاحظوا أول من جعل الحديث الحسن قسيما للصحيح على القول الراجح الإمام الخطابي في كتابه المشهور معالم السنن شرح سنن أبي داود أنه هناك تجدونه يقول اعلموا أن الحديث عند أهلي أهله على ثلاثة اقسام حديث صحيح وحديث حسن وحديث ساقي وتبعه الإمام ابن الجوزي في ذلك تبعه الحافظ ابن الجوزي طبعا عندما نقول الحافظ باعتبار كثرة اطلاعه أما باعتبار الحفظ والصنعاء فهو ليس بحافظ كما قال الإمام الذهبي في بعض كتبه في السير وابنه كثير أيضا في البداية والنهاية قال بأن لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار السنعة بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه من هذه الحيثية إذا أطلقنا على الحافظ ينبغي أن تعلموا أن المراد به أن المراد بهذا اللقب كثرة اطلاعه وجمعه قلنا وتبعاه إمام الحافظ ابن الجوزي في ذلك حيث قسم الحديث إلى ستة أقسان القسم الأول متفق على صحته القسم الثاني من فرض به البخاري أو مسلم القسم الثالث ما صح سنده على رأي أحد الشيخين فيلحق بما أخرجاه إذا لم يعرف له إلا مانع هذه الأقسم الثلاثة تتناول الحديث صحيح بمراتبه والقسم الرابع ما فيه ضعف قريب محتمل هذا هو الحديث الحسن إن في الحسن لذاته والذي يقول فيه والحسن المعروف ترق وغدت أو الحسن الخفف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت يعني ليسوا مشتارين بالعدالة والضبط كرجال الصحيح يعني الحديث الصحيح الخامس الشديد الضعف الكثير النزول السادس الموضوع الموضوع إذا فتعريف المصنف رحمه الله يعني الخطابي تعريف عليه استدراكات كثيرة ولذلك قال الحافظ الدين ابن دقيق العيد ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه خرجه واشتهر رجاله فيدخل الصحيح في حد الحسن يعني على تعريف الخطابي ثم يقول الشيخ تقديله تقديل ابن دقيق العيد متأول الخطابي وكأنه الضمير يعود على الخطابي يريد ما لم يبلغ درجة الصحيح يريد ما لم يبلغ درجة الصحيح قد أجاب عن هذا الشيخ أبو سعيد العلائي فقال إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط أما وقد عرف الصحيح أولا ثم عرف الحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله عرف مخرجه إلى آخره ما لم يبلغ درجه الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه من مجموع كلامه. أما الصنعاني فقد رد هذا فقال هذا هو الجواب الذي أشار إليه الشيخ تقدين اخرا لكنه أورد عليه الحافظ النحجر أنه على تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط وقال معترض على اعتراض من حجر السابق ويقال للحافظ وكذلك تعريفك الحسن في النخبة وشرحها بقولك فإن خفت ضبطه يعني أي قلم مع بقية الشروط المتقدمة يعني في حد الصحيح فحسن لذاته قال أيضا هذا التعريف الذي ذكره الحافظ غير منضبط أيضا فإن خفت الضبط امر مجهول يعني غير معلوم ومثله تعريف المصنف له في مختصره ثم قال والجواب بانه مبنيون على العرف أو على المشهور أو على المشهور قال له هذا غير نافع هذا غير نافع أيضا ورد عليه هذا غير نافع لماذا قال إذ لا عرف في مقدار خفة الضبط ما كنش شي مقدار في العرف يعني كيحدد لنا خفة الضبط كذلك عرف الحديث الحسن الحافظ بن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات فقال في القسم الرابع ما فيه ضعف محتمل وهذا هو الحديث الحسن ويصلح البناء عليه والعمل به وعبارته الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن بشرط الترمذي ويصلح للعمل به لاحظوا الحديث الذي فيه ضعف قريب الضعف القريب اي ذاتي في ذاته او نسبي فهو شامل الحسن لذاته والحسن لغيره واما الحسن لذاته فهو ضعيف بالنسبه لمن بالنسبه للصحيح واما الحسن لغيره فهو ضعيف اصاله وإنما جاء الحسن مما عضضه فلذلك احتمل الضعف لوجود العاضد. لوجود العاضد ومعنى قربه ضعيف مقارب معنى قربه أنه غير شديد الضعف ومعنى شدة ضعفه عدم تأثيره في الاحتجاج به عدم تأثيره في الاحتجاج به ولذلك قال الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل محتمل هكذا بضم الميم الأولى وفتح الثانية محتمل أي مغطفر الحديث الذي فيه ضعف قريب ذاتي أو نسبي مغطفر مغطفر أي لم يؤثر في الاحتجاج به أيضا هذا معنى المغطفر وكذلك قوله هو الحديث الحسن بشرط الترميذي ويصلح للعمل به ويصلح للعمل به هذا تعريف الإمام للجوزي رحمه الله تعالى وايضا عرفه الحافظ الجهبي بن الذهبي أو المشهور بالذهب حيث قال في كتابه الموقضة الحسن مرتقى عن درجه الضعيف ولم يبلغ درجه الصحة وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الروات فهو حينئذ داخل في ماذا في قسم الصحيح وحين وحينئذ يكون الصحيح مراتب والحسن ذات رتبة ذا رتبة دون تلك المراتب فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح في آخر مراتب الصحيح وقد ذكر العلماء مراتب الصحيح وبعضهم ذكر مراتب السبعة وبعضهم ذكر خمسة وبعضهم ذكر تسعة وبعضهم ذكر أكثر وستأتي هذه المراتب إن شاء الله في الدورة الثالثة أما ابن الصلاح فقد قال في مقدمة مقدمة علوم الحديث المشهور بكتاب المقدمة في تعريف الحسن حيث يقول وقد أمعنت النظر يقال امعن النظر أمعان في الأمر إذا أبعد وكذا يقال إذا كانت أبلغ أردت أسلوب أبلغ تقول أنعمت النظر بتقديم النون على العين وأمعنت النظر يعني حتى هو يكون أبعد ولكن أبعد منه إذا قدمت النون على العين وقلت أنعم النظر وقد أمعنت النظر جامعا بين أطراف كلامهم يعني جمع كلام المصنفين في تعريف الحديث الحسن فدقق فيه النظر وأبعد لبعد نظره ولتوسعه في هذا النوع من العين ولتمكنه فيه هو صاحب الصنعة ملاحظ مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسماني يعني بعد النظر في تعريفات المحدثين وفي حدودهم وأبعد فيه النظر جدا وجمع بين أطراف الكلام يعني كلام المحدثين في في تعريف الحسن ولاحظ مواقع استعماله فتضح له وتنقح له أن الحديث لا يخرج عن قسمين حديث الحسن يعني أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ في ما يرويه ولا متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه التعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون مثل الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه وسبقنا قلنا مثله يعني في اللفظ والمعنى ونحوه يعني في المعنى فقط من وجه آخر أو أكثر إلى أن قال حتى أعطض بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك أن يكون شاذا أو منكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل إلى آخره لاحظ, لاحظ عند قوله لا يخلو رجال إسناده من مستور والمستور في السلام الحافظ المحاجر في التقريب بأنه من رواء أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال أو مجهول الحال وقد قلت في هذا والسابعة, والسابعة يعني الطبقات المراتب والطبقات والسابعة من عنه أكثر من أحد يروي ولكن لم يوثق بالسند أو في حديثه لم تجد من أجله ما يترك في عقده أو حله ولو يشار بمصطلح مصطور قد فاز من في سعيه مشكور وكذا يسمى عندنا مجهول في حاله فاختر إليه سبيلا ولهذا هذا يقال له المستور المستور يعني يقول فيه أيضا الحافظ في الشرح النخبة الذي لم يتحقق عدالته ولا جرحه ويقول فيه السخاوي الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل ولا تعديل أو كذا إذا نقل ولم يترجح أحدهما ولم يترجح أحدهما إذن هذا هو المستور وكذلك قوله ولا مغفلا ولا مغفلا ولا متهم بالكذب ولا متهم بالكذب وأيضا بالرواية مثله هذه كلها ألفاظ معروفة لا إشكال فيها إنما الإشكال أيضا في قوله وعطض بتابع يعني بتابع ولاحظوا هنا عطض يعني كما سبق أن قلنا يعني الشاهد التابع أو الشاهد إشهاد له كما سبق يعني في الدرس الماضي وإن وجد ما يشبهه فهو الشاهد أقبل على التحصيل صاحي واجتهد كما قلت في منظومات النخبة كذلك قال يعني ال الكلام على هذا القسم يتنزل القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال صحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديث منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا يعني سلامته من أن يكون معلالا قال وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطاب كلام لكن ومع ذلك هذا الإبعاد وهذا التدقيق وهذا بعد النظر وهذا وثم تنقح له واتضح له ما ذكرنا ومع ذلك اعترض الذهبي على هذا اعترض على هذا فقال فهذا عليه مؤاخذات وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا ما قصر سنده قليلا عن الصحيح وسيظهر لك بامثله ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسن فيها فأنا على اياس من ذلك فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هو حسن أو ضعيف أو صحيح بل إن الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن يعني بالحسن ولربما استضعفه وهذا حق ثم يقول فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن يرقيه إلى رطبة الصحيح فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما وهذا صحيح انه لو نفك عن ذلك لا صحيحا ولهذا يقول ولو نفك عن ذلك لصح باتفاق لصح باتفاق الحافظ بن حجر يقول في النخبة في تعريف الحديث الحسن هو الحديث الذي رواه عدل خف ضبطه متصل السند غير معلل ولا شاذ ومرة قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته فإن خف الضبط في الحسن لذاته يمكن أن نقول في تعريف الحافظ بأن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جعل الحسن هو الصحيح إذا خف ضبط راوية يعني قل ضبطه وهو خير ما عرف به الحسن خلاف اللي اعتراضات صنعاني الباردة أما تعريف الخطابي طبعا عليه انتقادات كثيرة وستأتي إن شاء الله في الدورة الثالثة وأما تعريف التلميذي فالصحيح أنه قد عرف أحد قسمه الحسن ولم يعرف الحسن بصفة عامة إنما عرف الحسن لغيره مع أن الأصل في تعريفه أن يعرف اولا الحسن لذاته كما فعل غيره لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقائي للحسن لانجباره بماذا بتعدد طرقين بتعدد طرقين وأما ابن جماعة فيقول بأنه لو قيل الحسن كل حديث خار من العلل وفي سنده المتصل مسطور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه وقريبا مما حاولوه وأخسر منه يعني التعريف اللي هو مختصر ما سنده وانتفت علله في سنده مستور وله شاهد أو مشهور غير متقن أو مشهور غير متقن وهناك تعريف أخرى فمثلا هذا العلام يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الأندلوسي يعني فيما نقله عنه جزركاشي يقول في تعريف الحسن يعني إذا نقله جزركاشي في نوكته يقول حسن ما له من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف ويكون الحديث حسنا هكذا يعني جاء بين منزلتين منزل يعني في الوسط المنزل الأولى المنزل الصحيح بنوعين أو نقول صح لذاته أما النوع الثاني فهو يتقوى بماذا بطريق آخر هو الحسن لذاته ولكنه تقوى بطريق آخر فأصبح حسنا لغيره هذا معلوم كذلك علي بن, علي بن محمد ابن علي الحسيني الجرجاني له كتاب اسمه رسالة في أصول الحديث وسبق أن درسنا هذا الكتاب مع بعض الطلبة يقول فيه لو قيل هو مسند يعني ثم الكر تعريف فيه اعتراضات كثيرة لا بأس أن نتركه إلى الدورة الثالثة وأيضا ممن عرف الحديث الحسن العلامة محمد بن سليمان ابن سعد محي الدين الحنفي وهذا المعروف بالكافيجين قال الحديث الحسن الذي يكون راويه مشهورا بالصدق والآمانة مع قصور في حفظه وإتقانه أو مستور الحال على أن لا يكون كثير الخطأ ولا متهم بالكذب بحيث لا يكون فيه علا قادحة ولا إنكار وشذوذ يضر هذا التعريف ايضا لا باس به لا بأسمه. اما تعريف السخاوي كما جاء في كتاب التوضيح فيقول ما كان اسناده ولو في بعض رواطه دون الأول في الحفظ والاتقان اذ هو صحيح سواء إلا إذا هو صحيح سواء الا في تمام الضبط وان أريد تعريفه لذاته ولغيره فهو متصل اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط أو المضعف لما عاد الكاذيب إذا اعتضر طبعا من غير شذوذ ولا علا من غير شذوذ ولا علا والصنعاني قال وإن خفى وكان له من جنسه تابع أو شاهد فالحسن أو كما قال فالحسن هذا الصنعاني ماشي مقصود به يعني اسمع للصنعاني لا العلامه محمد بن إبراهيم الوزير اليماني الحساني الصنعاني الصنعاني وكذلك عرفه العلامه عبد الوهاب عبد اللطيف عبد اللطيف قال متصل سنده بنقل عادل متأخر عن درجه الحافظ الضابط مع كونه مشهور بالصدق والسطر وخلاء وخلا من الشذوذ والعله وعرف الحسن لغيره بأنه الضعيف الذي لم يجمع صفات الصحيح أو الحسن إذا روى من وجه آخر ثم قال وكان ضعفه لغير فسقراويه أو, أو كذبه وكذلك عرفه الشيخ مصطفى بن إبراهيم التازي فقال الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن العدل الضابط ولو ضبطا غير تام من مبدأ السند إلى منتهى من غير الشدود ولا علة قادحة, ولا علة قادحة. وعرف أيضا الحسن لغيره فقال هو الحديث الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث الحسن لذاته غير أنه روية من طريق آخر يعني كي يكون عنده طرق أخرى بمثله أو بنحوه بما يمكن أن ينجبر ربيع ما ما فيه من نقص ما فيه من نقص وكذا عرفه التهانوي الحنفي حيث قال فإن خف الضبط والصفات الأخرى فيه فهو الحسن لذاته هو الحسن لذاته وهذا تعريف ناقص هذا تعريفه ناقص ثم قال وخبر الواحد الذي يرويه من يكون سيء الحف لو كان يعني أوله مختلطا لم يتميز ما حدث به قبل الاختلاط أو يكون مستورا أو مرسلا مرسل مرسل مرسل مرسل لحديث أو مدلس في روايته مدلس في روايته من غير معرفة المحدود إلى آخر لكن هذا التعريف ديالهم ناقص عليه مؤاخذات كثيرة وقد عرفوا كمال الدين الطائي فقال هو الذي عرف مخرجه من كونه حجازيا أو شاميا أو عراقيا كان يكون الحديث عن راوين قد اشتهر برواية اهل بلدي كقتاد عن البصريين والمقصود به الاتصال والحسن على قسمين حسن لذاته وحسن لغيره فالحسن لذاته هو ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله إلى منتهى مع الشهرة التي تصل إلى شهرة الصحيح من غير شذوذ ولا إلا هذا الحسن لذاته أما الحسن لغيره فهو لا يخلو أيضا إسناده من مستور أو سيء الحفظ لا يخلو إسناده من مستور أو سيء الحفظ أو نحو ذلك بشرط أن لا يكون مغفلا ولا كثير الخطأ ولا ظهر منه فسق وأن يروى مثله من طريق آخر وقال بعضهم أن الحديث الحسن كما قال صبح الصالح يعني في تعريف الحسن لذاته ما اتصل سنده بنقل عدم خفيف الضبط وسليم من الشدود والعلّة هذا تعريفه للحسن لذاته الحسن لذاته وعرف الحسن لغيره فقال ما في إسنادهم سطور لم تتحقق أهليته ولا عدم أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متأمر بالكذب ويكون مثله معضدا بمتابعين أو, شاهد. بمتابعين أو شاهد وكذا عرفه محمد محمد أديب صالح محمد أديب صالح قال الحديث الحسن هو الذي نقله العدل الضابط ضبطا أخف من ضبط الصحيح ضبطا أخف من ضبط الصحيح وكان متصل السند غير معلل ولا شاذ وعرفه صاحب البيقونية فقال علي علي يعني صاحب الباقون قال رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت رجاله لك الصحيح اشتهرت وقد أصلح بعضهم هذا البيت كما قلنا فقالوا الحسن الخفيف ضبطا اذغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت لك الصحيح اشتهرت لاحظوا تعريف الحسن تنوعت في كلمات العلماء وتعارفهم هناك تعارف أخرى بعضها مفيدة وبعضها عليها اعتراضات وغالبها تعرف الحسن لذاته فحسم كما أنها لا تخلوا من اعتراضات وإشكالات كثيرة يعني الحمد لله نحن في غيرا عنها ومن لم يسع هذا فليرجع إلى الكتب التي اعتنت بهذا النوع من الحديث وقد قلت في تعريفه اليك اقسام الحديث اخنها بعضا فلا ترك للغو مقالي منها الصحيح وذاك اول مسند ما شذ أو ما سيم بالإعلال راويه فعلم كل عدل ضابط يعنى به في الضبط والأنقال الحق به حسنا خفيفا طرقه تبدو الرجال به نجوم ليالي أما الذي عن رطبة الحسن اندنى ذاك الضعيف وليس بالمقلال وهذا هو الحسن لغيره يكون ضعيفا ولكن بطريق آخر يصبح حسنا لغيره ومن أراد أن يتوسع أكثر فليرجع إلى الكتب التي اعتنت بهذا الفن مثلا يرجع إلى الاقتراح في بيان للسلاح هذا ابن دقيق العيد فقد توسع كثير الحديث على ماذا؟ على تعريف الحديث الحسن وكذا الامام شمس الدين محمد ابن أحمد المعروف المعروف بابن الذهبي, الذهبي في كتابه الموقظة في علم مصطلح الحديث وأيضا في كتابه اختصار علوم الحديث اختصار علوم الحديث يعني لابن كثير طبعا هذا لابن كثير وعنده كتابه هو أيضا في علم الحديث يعني خاص في ماذا في بعض التعارف في بعض التعارف أو قول بأنه جمع له جمع له من ماذا من كتبه جمع له مؤلفا يعني في تعريفات الأحاديث في تعريف مثلا الضعيف وتعريف الحسن وتعريف الصحيح وتعريف الموقوف المقطوع وتعريف المعال وتعريف المسناد وتعريف أيضا المودلس وتعريف المعلق, المعلق وهكذا هذا استخرج من كتبه كتاب يعني اعتنى أيضا من استخرجه بالحسن بالحسن هناك كتب أخرى يعني اعتنت بماذا بيذكر تعريف الحديث الحسن، بذكر تعريف الحديث الحسن على كل من استعمل هذا المصطلحات؟ يعني الحسان، حصل لغيره، حصل لذاته إلى آخره. يعني الإمام الترمذي هو أكثر منها. وهي الحديث الحسن استعمل قبل الإمام الترمذي بكثير. وقد استعملها يعني هذا المصطل استعملها المصطلح ابن حنبل يعني الإمام أحمد استعمل هذا المصطلح ايضا البخاري مثلا اللي يقول بأن الترمذي هو اللي قال بأن هذا الحديث حسن أول واحد قال هذا غير صحيح لأن هذا الإمام أحمد قال هو حديث حسن هو حديث حسن إلا أن الخلاف بين العلماء يعني ماذا قصدوا بالحسن القصدوا به الحسن من جهة اللغة أو من جهة الاصطلاح وهذا الإمام الش شيخ الترمذي يقول في تعليقه على الحديث رقم ألف يعني الترمذي يقول وسألت محمد بن إسماعيل يعني شيخه عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن هو حديث حسن لا أعرفه لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك إلا من رواية شريك فعلى هذا فيكون الإمام أحمد والإمام البخاري أول من استخدمه مصطلح الحسن مصطلح الحسن وقبلهما الإمام الشافعي الإمام الشافعي عنده في كتابه اختلاف الحديث يعني هذا الطبع المستقل هو في مش كتاب الأم ولكن الآن طبع مستقل يعني تجدون في باب استقبال قبل الغائة البول يذكر هناك حديثا ويقول بأنه حسن ويقول بأنه حسن ذكر مثلا حديث عبد الله ابن عمر أنه كان يقول لقد ارتقيت على ظهر بيت اللينا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على لبينتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته الحديث فيقول الإمام الشافعي سنده أو يقول هذا سند حسن الإسند حديث حسن الإسند وكذلك قال في باب صلاة المنفرد ذكر حديثا حديث المعروف حديث بكرة, بكرة فقال زادك الله حرصا وفيه ولا تعود ثم قال وهذا بإسناد حسن يروى بإسناد حسن وكذلك جاء في الأم يعني هامش الأم أو في كتاب المستقل اللي تبع الآن مستقل اختلاف الحديث أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه عائشة تقول له هذا ثم قال أما الحديث الآخر فحسن الإسناد. فحسن الإسناد وكذلك جاء في باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد له أذكر الحديث المعروف وقال أحاديث حسان حديث حسن ثم ذكر العلماء بأن ليس هؤلاء فحسب من استعمل مصطلح الحسن بل قد استعمله ايضا. سبقهم إلى هذا المصطلح إبراهيم النخاعي إبراهيم النخاعي أيضا استعمل هذا فحيث يقول كانوا يكرهون اذ اجتمعوا يخرج الرجل أحسن ما عنده أو حسان حديثي حسان حديثي وكذلك شعب نقيل لشعب لما تركت الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث فقال من حسن حديثه أفروا من حسن حديثه أفر وكان كذا علي بن المديني وكان يقول يعني علي بن المديني هذا حديث حسن الإسناد ذكر حديث عمر وفيه مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام إني ممسك بحجزكم عن النار فقال هذا حديث حسن الإسناد ارجعوا إلى كتابي وقد طبع الآن في مجلد العلل بتحقيق محمد مصطفى الإعلامي وكذلك يعني الحافظ بن حجر قال ووجد هذا من أحسن الأحاديث إسنادا ونسبه إلى علي بن المديني كما في النكت إلى علي بن المديني وهكذا فابو زرعة أيضا قال سألت عن حديث أم حبيبة يعني كما يقول بها غني عن أبي عيسى الترمذي قال سألت ابا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كان يعد محفوظا فاستحسنه يعني هذا معنى المصطلحات كانت موجودة هذا المصطلحات كانت معروفة عند السلف قبل الترمذي وكذا أبو حاتم وكذا يعقوب بن شيبة كذا يعقوب بن شيبة لكن العلماء قالوا هذا المصطلح الذي استعمله الإمام الشافعي أو براهيم النخعي أو شعبة أو علي بن المديني أو أبو زرعة أو أبو حاتم أو يعقوب نشيبة أو الإمام أحمد أو الإمام بخاري قال لك إذا تأملنا ومعنا النظر جيدا في بعض الأقوال اللي ورد عنهم قال لك يبعد أن تكون هذه الألفاظ استخدمت بالمعنى الاستلاحي يعني المعنى المعروف والمشهور والشائع عند المحدثين عن المد... حديث المتأخرين من لدر الخطاب فمثلا يعني ذكروا أثر إبراهيم اللي لنقله عنه الحافظ وغيره كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل حسان حديثي أن يخرج الرجل حسان حديثي عندنا المشهور بأن كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج... أن يخرج الرجل حسان حديثي أو أحسن ما عنده أو أحسن ما عنده فكانوا يكرهون أيضا في رواية يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثي أو أحسن ما عنده قال المراد بهذا من جهة اللغة من جهتي اللغة وذكروا له طرق أخرى وكذلك قال لا تحدث الناس بأحسن ما عندك فيرفضك وكذلك ذكروا يعني كلام إبراهيم هذا كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه كما رواه ابو نوعين فقالوا المقصود به لغة المقصود به لغة ما شيء معنى هذا الاستلاح المعروف يعني قال لك إذا إذا معنا في النظر في كلام ديال إبراهيم فنجده أنه لا يقصد المعنى الاستلاحي لأن الحسن قسم الصحيح والضعيف وغاية ما يدل عليه أن الحسن هنا بمعنى الغرابة هذا الذي فهمه حتى الخاطب البغدادي ولذلك إذا رأيتم كيف عنوان لأثار إبراهيم يعني في مبحث استحباب رواية المشاير والصادوق يعني كيف أشر إلى ذلك ثم جعل على أنه من الغرائب والمناكر وفسره كثير من الناس أن أحسن حديثي أي غرائب الحديث بدليل أنه ينعاهم والمقصود بالحسن هنا أيضا قالوا بأنه الغريب الغريب إن كان كثير من القدماء يطلقوا الحسن على الغريب يعني غير المألوف غير المألوف إن كثير من طلاب الحديث يستحسنونه أكثر من المشهور يعني حتى لا حتى يجبر أنظر الناس إليهن تجبر أنظر الناس إليهم فيرون أن الحديث الحسن الذي أطلق إنما يريدون به ماذا يريدون به الغريب والمنكر والحفاظ كما قال الملقين من يعبر بالحسن عن الغريب والمنكر وكذا قالوا في أثر شعبة في أثر شعبة من قال من حسنها فررت يعني من نكارتها وغرابتها وأرادوا ما يدل على ترك حديثه وعدم روايته هذا ما فهمه كثير من العلماء على انه لا يخلو انهم استعمل بعضهم هذا المصطلح ولكن شهره الامام الترمذي وزاد فيه ماذا زاد فيه قيود أخرى حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن غريب وهكذا إن هو عمق هذا المصطلحات وبهذا الإطلاقات وبهذا القيود التي ذكرنا التي ذكرنا، إذن فيكون الحسن كان معروفا، ولكن الذي توسع فيه هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإلا فقد ثبت أن كثير من السلف استعملوا هذا سواء أرادوا به الغريب أو أرادوا به غيره أو أرادوا به غيره، وكذلك كتقسيم الصلاح يعني للحديث الحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيرين، حسن لغيرين. وكذلك العراقي والنوحجر والخطابي، وهكذا المتقدم أيضا الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم يطلقون الحسن على ما يصح عندهم الحديث، وطردا يطلقونه على الغريب من الحديث الغريب الحديث، وهذا معلوم، وقد في هذا أكثر لمن عرادة. أن يتوسع فعليه بكتاب إمداد السقاه بدلوي الروات بدلوي الروات إذن فقوله المصنف رحمه الله والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت يعني صارت رجاله يعني مخرجوه لا كالصحيح اشتهرت يعني اشتهروا ولكن لا كالصحيح احاديث الصحيح أو الرجال الصحيح مفهوم وإذا ذكرنا أن حديث الحسن اختلف فيه العلماء في تعريفه طبعا لأنه جاء وسطا بين الصحيح والضعيف وفي الحقيقة هناك تعريفات سليمة هناك تعريفات عليها اشكالات وعليها اعتراضات كثيرة وعليها اعتراضات كثيرة وذكرنا الامثله على ذلك ثم هذا الذي ذكرنا يتعلق بالحديث الصحيح لذاته وكذلك الحسن لغيره وهو الذي لا يخلو رجال اسناده من سيء الحفظ او من الاختلاط لكبار السن ويشترط فيه شروط ثلاثه لا يكون مغفلا يعني غير فطيل كثير الخطأ فيما يرويه الثاني لا يظهر منه مفسق الثالث أن يكون حديثه قد عرف بأروية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر, أو أكثر. والفرق بينهم ما هو الفرق بين المثل والنحو. المثل حيث نقول بأروية مثله أو روية نحوه الفرق السبق يستعمل فيما إذا كانت الموافقة في اللفظ المعنى معا يستعمل المثل والنحو يستعمل فيما إذا كانت الموافقة في المعنى فقط فالحسن لغيره إذن هو الضعيف إذا تعددت طرقه ويشترط في الضعف لكي يرتقي إلى درجة الحسن لا يكون شديد الضعف وإنما يكون ضعفا يسيرا محتملا من قبل حفظ الراوي أما إذا كان شديد الضعف فلا يلتفت إليه حتى ولو كثرة طرقه، حتى ولو كثرة طرقه، لأن كثرة الطرق أنا ذاك لا تزيده إلا ضعفا، وإنما تفيد كثرة الطرق إذا كان الضعف ليس شديدا، أما إذا كان فيه من اتهم بالكذب. أو بأنهم الطرق ونحوه فهذا حديثه ولو كثر الطرقه لا يكون صحيحا ولا حسنا حسنا ولا صحيحا لماذا؟ لأن كثرة الطرق آنذاك لا تزيده إلا ضعفا على ضعف فتنبهوا مش كل كثرة الطرق يعني ترك الحديث إلى درجة الحسن فإلا مثلا حديث حفظ الأربعين لو طرق كثيرة أكثر من مئة طريق ومع ذلك لم تزده إلا ضعفًا لم تزده إلا ضعفًا إذن تقدم لنا أن الصحيح هو ما ثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شل إذا وجدت هذه الأوصاف وهذه الصفات على وجه الكمال والتمال والتمام فهو حديث ماذا حديث صحيح صحيح لماذا صحيح لذاته صحيح لذاته وهنا نقول بأن حروف الجر ينوب بعضها على بعض فنحذف اللام ونضع مكانه الباء فنقول صحيح بذاته يعني لا يحتاج إلى من يقويه لا يحتاج إلى من يقويه وإن كان في نوع قصور ووجد ما يقويه يقوي ذلك القصور يعني بكثرة الطرق فآن ذاك يصبح صحيحا لغيره أما إذا لم يوجد ما يجبر به القصور بأن خف الضبط وقل مع وجود بقية الشروط فهو الحسن لذاته أما إذا فقدت فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلا أو بعضا فهو الضعيف والضعيف إذا تعددت طرقه وانجبر ضعفه فهو الحسن لغيره الحسن لغيره إذن ظاهر كلام المحدثين وكلام علماء المصطلح والمؤلفون في علم الحديث أنه يجوز أن تكون جميع الصفات المذكورة في الصحيح ناقصة في الحسن لكن التحقيق أن النقصان الذي اعتبر في الحسن إنما هو بخفة الضبط فقط ولذلك باقي الصفات تكون على حالها باقي الصفات تكون على حالها ولذلك قال المصنف رحمه الله والحسن المعروف ترقا وغادت رجاله لكن كالصحيح اشتهرت وقال من صححه والحسن الخفف ضبطا إذ غادت رجاله لكن كالصحيح اشتهرت والحسن هنا يشارك الصحيح في الاحتجاج به في الاحتجاج بين حتى وإن كن كان دونه نعم حتى وإن كان دونه وحتى وإن كان دونه إن درجات تتفاوت درجات تتفاوت فمثلا ما قيل مثلا رواية عمرو رواية عمرو بن شعيب رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله جدوه شنو هو هو عبد الله ابن عامر ابن العاص بن العاص وكذلك محمد بن إسحاق رواية محمد بن إسحاق عن عاصم بن عامر ابن عمر عاصم بن عمر هذا معروف عاصم بن عمر, بن قتادة بن أبو عمر هو من قتادة من النعمل أو سر أنصاري عمر المد المدني ثقائ عارم بالمعازي ومن الطبقة الرابعة كذلك محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق معروف مشهور بن يصار أبو بكر المطالبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صادوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغر الطبقة الخامسة ووقع له خلاف بين إمام مالك ثم تصالح قلنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر جابر هو جابر من عبد الله بني عامر بني حرام، وزيادة رواههما يعني الصحيح والحسن في العدل والضبط على غيره مقبولة زيادة زيادة رواههما يعني الصحيح والحسن في العدل والضبط على غيره مقبولة إذا هي في حكم حديث المستقل هذا طبعا إذا لم تنافي روايات من لم يزيد فإن نافت بأن لازم من قبولها رد الأخرى احتج إلى الترجيح. فإن كان لأحديما مرجح فالآخر شاذ فالآخر شاذ إذا هذا فيما يتعلق بالحديث الحسن إذا علمنا الحديث الحسن فبقي لنا ما قلت ونزل عن هذا الرتبة انحطت رتبة الحسن والصحة فهذا يسمى الضعيف ولذلك قال وكل ما عن رتبة الحسن القصور فهو الضعيف وهو أقساما كثر وكل ما عن رتبه الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وهو, أقس... وهو أقساما كثر إذن بعد أن ذكرنا الحديث الصحيح وشروطه وذكرنا الح... الحسن وتعريفه وما قيل فيه وقسمناه إلى إلى قسمين صح لذاته وصح لغيره حسن لذاته وحسن لغيره وحسن لغيره ان الصحيح مطلقا والحسن مطلقا يحتج بهما عند جميع الفقهاء وأكثر العلماء من المحدثين ثم بينا أنواعهما وذكرنا بعض الأمثلة ذكرنا بعض الأمثلة ثم يعني لم نذكر مراتب الحديث ان هذه قلنا سنتركوا إن شاء الله هذه المراتب إلى الدورة الثالثة على أن أعلى الأحاديث أعلى مراتب الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم يعني الشيخان ثم مرتبة أخرى من فرض به البخاري ثم مسلم ثم ما على شرطهما ثم ما على شرط البخاري ثم مسلم ثم الصحيح عند غيرهما عند غيرهما ولذلك إذا قال المحدثون صحيح متفق عليه أو متفق على صحته فيقصدون به اتفاق الشيخين المراد بهما البخاري ومسلم يعني إذا جمعوا بين الصحة والحسن يقولون صحيح حسن أو حسن صحيح أو حسن صحيح فمرادهم أن الحديث روية بإسنادين بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي انه حسن واذكرنا المثال سابقا كحديث لو لا أنا أشق على أمتي يعني بطريق الأعرج الأرجح وطريق محمد ابن عامر ابن عالقامة إذن طريق الأول صحيح طريق الثاني حسن وإذا قال الحديث هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف فمرادهم فيما ظهر لهم عملا بظاهر الاسناد لا القطع بصحته أو القطع بضعفه في نفس الأمر يعني لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والجواز أيضا الضبط والصدق على غير الثقة هذا هو الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم وهذا هو الحسن الذي عليه اكثر اهل العلم ثم قال وكل ما عن رتبه الحسن قصور وكل ما ما يعني واقع عن الحديث وكل ما وكل حديث الذي لاحظ نحطه عن رتبه الحسن والصحيح عن رتبه الحسن يعني رتبه الصحه قصورة حتى عن رتبتهما رتبة الصحيح ورتبة الحسن فهو يعني الحديث الضعيف وهو أقساما كثر يعني كل حديث لاحظوا كل حديث لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه فهو ضعيف وله أقسام كثيرة وله أقسام كثيرة ولاحظوا أيضا كثراء يعني كثرة ولم يحدد وقد اوصلها بعضهم إلى ثلاثمائتين وإحدى وثمانين نوعا ولكنها لا طائلة تحتها كلها مندرجة في الضعف إلا أن الضعف أيضاً مراتب كما أن الصحيح مراتب وكما أن الحسن مراتب فكل حديث قصر عن رطبة الحسنين أو عن رطبة الصحة فهو معروف عند أهلي هذا الفن بأنه ضعيف أو بالحديث الضعيف يعني إذا انتفى شرط من شروطي القبول الشامل للصحيح والحسن وهي شروط خمسة أو شروط ستة اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه جاء له بعضهم شرطاً سادسا العاضل عند الاحتياج إليه وهذا طبعا إذا اعتبرنا بأن الحسن الصحيح لغيره والحسن لذاته وأقسام الحديث الضعف كثيرا ولهذا قلنا بأنها تتفاوت درجته في الضعف بحسب بعده عن الصحة يعني الحديث اللي كي تتفقد اللي كي تتفقد فيه شرط واحد ماشي هو بحال اللي تتفقد فيه شرطان أو لا اللي تفقد فيه ش... ثلاث مش هو بحال شرطان وشروط الصحة أضعف مما فقد فيه ش... شرط وما فقد فيه ثلاثة يعني من شروط الصحة أو شروط هذا اللي ت... تفقد فيه الشروط أضعف مما فقد فيه شرطان وهكذا بهذه الطريقة يعني تتنوع الأحاديث الضعيفة بتنوع ماذا الشروط التي فقدة، فقدت،, فقدت في الحديث يعني وحكم الحديث الضعيف طبعا معروف لا يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية والعقائد ولا يحتج به بجميع أقسامه على الصحيح بجميع أقسامه سواء كان ضعيف أو شديد الضعف واما ما قيل بأن الحديث يعمل به مطلق الحديث الضعيف وبعضهم يعني فرق بين إنشاء العمل به وبين العمل به في الفضائل في الفضائل كثير من العلماء لا يرى العمل بالحديث الضعيف إلا بشروط وهذه الشروط سبحان الله لا تجتمع يعني مثلا العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمواعظ قالوا بشروط ثلاثة الشروط الأول أن يكون الضعف غير شديد مثل فراد به أحد الكذابين أو المتهمين بالكذيب هذا لا يعمل به الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل صحيح معمول به شامل له هذا الأصل هو المستند وإذا كان الأصل هو المستند فما بقى فائدة العملي بالحديث هذا الحديث يكون غير يذكر لك الفضائل فقط مش يكين شاء العمل مثلا على القول بأن حديث من سؤل عن علم فكتنا وألجمه الله بالجام النار على القول بأنه ضعيف قالوا بأن هذا يندرج تحت منطق قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى آخر الآية والآيات هذه كما في سورة البقرة والصحيح الحديث اللي استدلوا به في مثل هذه القضايا هذا الحديث صحيح وليس ضعيف وكذلك قالوا كل حديث مثلا كيدل على فعل الخير فهو داخل تحت عموم قوله تعالى وفعل الخير لعلكم تفلحون قالوا ان العمر بالشيء المعروف في قواعد الأصول العمر بالشيء نهي عن ضده فخرج المختارع الذي لا أصل له اصلا يعني إنشاء العمل به إن الشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، الاحتياط، إلى لا يريد أن ينهجم على الدين برأيي ويأخذ بالخبر لا على أنه حديث صحيح بالنسبة إلى الشارع، بل على احتمال صحة النسبة، الاحتمالي صحة النسبة، ولذلك الإمام أحمد كان كي يقدم حديث ضعيف على أراء الرجال، فلما سئل قال ضعيف الحديث أحب إلينا من رأي الرجال هذه رواية عند الإمام احمد عن الإمام أحمد. والصحيح أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز إلا حتى بهذه الشروط يعني الشروط هذه لا تجتمع هذا اللي استقر عليه راي كثير من علماء وقواه الشيخ الألباني وتوسع في بعض كتبه يعني الحديث على هذه المسألة ولاسيما في مقدمة تمام منا وفي أيضا ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة وفي مواضع من السلسلة الصحيحة وكذا في صحيح الترغيب وفي ضعيفه فبين أن الحديث الضعيف لا يعمل به ثم قال المسلم رحمه الله وما أضيف لنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع ونقف هنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله